والله الذي ارسل الذى حبث في شحابه فشقنا الى بلد ميت فشقناه الى بلد ميت فحيينا به الارض بعد موتها كذلك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 يَكُولُونَ لَحْمَهُ قَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ويولج ونهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون يوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا ايها الناس اؤتتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد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 فَلَا تُنْفِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيمِ